No, يا سيدي ما it <laughs> Oh <laughs> شروه شَروا بثمن دُخسٍ دراهمًا آزود و شروا بثمن دُخسٍ دراهمًا آزود Oh أمر صلى الله قال قرينه ربنا.